غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء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 وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 كسر بن بقيعتي يحسبه الضمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر اللج يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب